وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بعذاب أليم.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 وَلَمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ أَوْلَهُمْ مَعَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ نِيرٌ أَلِيمٌ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 إِلاا مِ بَعدِمَا جَ أَهُعِلمُ بَويم بَينَهُم إِ رَبَّكَ يَقضِي بَيْنَهُم يَومَ القامَةِ فيِي مَا كانَوا فيِيه يَاخْتَلِفُون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها وَلَا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا مِنَ من الله شيئا.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 أَمْ حَصِبَ الذيينَ جَتَرح السَّئاتِ أَ جَعَلَهُ كََّذينَ آمَنوا وَمِل الصَّالِحاتِ سَو أَم خِيهُم وَمَماتُهُم س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 ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جافية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 وَأَمَّ الذيذينَكَفَرُون أَفَلَم تَكُنْ آياتتي تُتلَ عَلَْيكُمْ فَسْتَكْ بَرْتُمْ وَكُم تُمْ قَوْمَم وَإذَا طِيلَ إِ وَعْدَ اللهَِّ حَقُّ وَسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قُلْلتُم مَا نَدَرِي مَ السَّاع قُلْتُم مَا نَدَرِي مَ السَّاعةُ إَّظُُّ إِلَّا ظَنَّ وَماَا نَحْنُ بِمُستَيطينين.